يا ايها الذين امنوا يا اوكسد وبوري اني ابخذي پیغمبري صلى الله عليه وسلم يا اوكسد وخوشگاندی بخودت عالب بهداري كلو بخن من طيبات ما رزقناك اشوي رزقي حلال او مدايو ايما بو حلالك اش حلال بخن واشكروا لله شكر خدت عالبك بك مدحه خدت بك السلوان <السر ويرس كا ودايا وحن> إن كنتم إياه تعبدون هكا راسته كسين شكسين بأمر خد تعالى هين عبادتي بخدتك هين قهدار يويدك هكا راسته شكر توصننا شكرا تعالى